وَإِذْ عَلَى الرَّأْسِ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي لِثِتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَا إِذْ وَقَعَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَأَرَى مُؤْمِنِينَ يَسْعَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ يَخْرُجُونَ عَلَىٰ أَن لَّمْ يُقَاتَلُوا فَقَاتَلَهُمُ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 وَلْنَجْعَلْهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً منا وكان أمرا مقضيا فحملته المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحت أَتَكِ سَرِيَّةً وَهُزِّي إلَيْكِ بِجِذْعٍ نَقْلَتِ تُسَاقِقُ عَلَيْكِ رُقَبَةً جَنِيَّةً Fakulil wa sharbi wa qari'ina, faimma tera'in min al-bashir ahdan, fakulil fakulil inni nazarku lil-Rahmani sauman, فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أتهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا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 والسلام علي يوم أولثت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتبع Takizamululad Subhanah. Iza qabah amran, fa inna ma yakululahu kun fayakud. Wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتيهم tetapi orang-orang fasik pada hari ini dalam kegelapan dan akan dihukum pada hari kesengsaraan. Akuhulamul Amr, dan mereka dalam kekotoran dan mereka tidak beriman. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 tabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budish shaitana innash shaitana kana lirahman 'asiya ya abati فَأَوُ انْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَنَّ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا أَلَا أَرَغِبُ أَن تَعْنَىٰ إِلَٰهِي إِبْرَاهِيمَ لئن لم تنتهي لأرض منك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا dan saya menghidupkan anda yang tidak terima kasih Tuhan dan saya terima kasih Tuhan dan saya terima Fālam mā'atza luhum, wa ma yabūdūn min dhu lillāhi, wa habna luhu Isḥaq wa Yaqūb, من وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطَّرِ صور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَوْنَ نَبِيَّا وَذُكِرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ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 من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وجب بينا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 فَوَارَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجثًا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ علي ب الذين هم أولى بها صديا، وإم منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا، ثم ننج ال الذين تقوى نذر الضال فيها جثيا. وَإِذَا تُثْلَعَ عليهم آياتُنا بِيناتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ قَيُومَ قَامَوْا وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْتَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْرَ